د و ف م سوف ع م سوف ي ع ف ي ع م سوف نعم سوف ن و نعم سوف نعم سوف نعم سوف نعم سوف نعم سوف نعم س و نعم سوف نعم سوف ع م و ف نعم سوف ن ع سوف نعم سوف ن م سوف نعم س و ا نعم سوف نعم سوف نعم و ف نعم س و نعم سوف نعم سوف نعم سوف نعم سوف نعم سوف نعم س نعم س و نعم س و نعم س نعم ق ع م سعم ل ع م سعم سعم سعم سعم سعم سعم سعم سعم سعم سعم سعم س ع ي ا ع م سعم سعم سعم سعم سعم سعم س ع ي سعم سعم س ولكن جعلنا ب ا ل أسرف ك نحول نيتنا ان نسمع ا العلم لانه لا يجد العلم لافات الشيخ ابن باشا و ا ل أ ل ب ا ن ي كان ب ي ج ي فترات ومن عسيمين فغفر الله له ومفوزانه ن ا ك في اليوم من ن س م ع منه وهكذا فهذه علم جنبيه في مصر علماء بس ف ي هنا علماء ب ر ض و هنا ما شاء الله و صلاه لا ي م ن ا ك يكون هناك ه ن ا علماء في كل مكان مع السنه ة م قليل وهم قليل فهذا فك ان شاء الله نكسوه هنا وجاء بعزه وكرامه حتى ت ك و ن الناس ي ه ت ر م و ن لا تحقر نفسك أ ب د ا واستعن بالله و إ ن أ ي شيء صابك تتكلم عن المسؤولين واحد قال لك ك ل م ة والله يا انا رجل مسلم ومحافظ على ديني ومحافظ على سمعتي ومحافظ على عزتي لا يدومك انسى ما تسمش ك كلها كلها فانت ا لا ك شيء مجلنك تسرع لا ل انا بريد ك من منطلق رجل كبير السن ا لا تقول لك ي لا تقول لك ب ي لا تقول لك ا شاب لا تقول لك انك تريد ان تتسرع نفسك ربني عايزة. ولكن يكفي كتله ولن ت م ؤ م ن ي ن ا من ؤ م ر ز ق م ك ف و ل ه م قالوا عمر ض قال لي سبحان الله على حق لسنا أو حينا عن مرض د ن ي دا ت ب ي ديننا عمر يقول عشان كلا هم الذين وصلوا الدين لنا بسبب ثباتهم و إ ي م ا ن ه م وتضحياتهم والدنيا عندهم كل شيء الدنيا سبيل معبر وهكذا فكن أ ن ت على ط ر ي ق ه ولو شيء يعني ت ب د أ بسيطا هذه و ص ي ة و ج م ا ع ة التكفيرين كانوا مسؤولين وقالوا ا ل ح ك و م ة حكم غير م ن ز ل الله ليجوا هنا لا س م ع و ا درسا و درس. و ي أ ك ل و ا وشربوا وشربوا فرعانين في أ و ر و ب ا و أ م ر ي ك ا وهكذا ف أ ن ت غير الناس دي كلها ف أ ن ت لست كالناس أ و ل ا ء ف أ ن ت ش م ب ت ا ن ي من الناس ر ب ن اختاره ا ثم أ و ر ث ن ا الكتاب الذي للتر... ن اجتبينا ي ن من ا ع ا ا ا د ن ت ف من عبادنا、اشتفين. منهم ضايق بضع... ما... من نفسي منهم الظالم ن ف س ه و ر د ه ربنا ا ل ص ف ا ه بس بالتوحيد والمنهج ومع ذلك عنده أ خ ط ا ء وعنده ذنوب لا ل لا لا الشخص لا, لا والنبي صلى الله عليه وسلم لم لم يهم شارب ولم عن يهم يفسره الإسلامية يطردهم يعطيه لم الخمر لم عن أم ولم لما يعطيه ويأخذ الحد يدعونا الجزاء ويأخذ ثم خ ولكن ك رجاك وعف تفرح فيه مصيبة ربنا انت ا لا, لا. لا عدوا الامة الاسلامية أنه يحب الله ورسوله عاود في يحب انه ت ر م هذا الا العمل الصالح مؤفقش هو ه ولكن كله يدعوك على الا تقل م ا ل مجهود انسان او تحقر مجهود او تبنت ربنا بتقوم بالليل وبصوم النهار بعد الايام وفي ب ت ق القرآن ر أ وماسي ا ل د ع و ة تبث ان الذي عندك ن اقل منك تحقره. في ماء هنا ما كنا هنا. بعض الناس منظرنا أننا منك ه يحقرونه يعني من جهة م العمل من العمل في ر خ ب فهذا سجده لا أبدا وقريب وربنا وقريبه سبحانه تحقره ع ا ل س م ا ل أ ز ز ا الأعمال ومشائل عندنا ق وقسم ن خ المعلوم كل الخزائن عند الله بقدر فأنت كن و ا بقدر ف أ ن ت ك نعم أنت ن العبد الشكور الخاضع الخاشع المستسلم لله المنقاد لله سبحانه وتعالى ك ت ا ب و ا ل س ن و ن أ خ ط أ ت ر ج ع من قريب وليس ملكا وليس شيخك ملك إ ن م ا أ ن ت إ ن س ا ن ضعيف ف وربنا يقول يغرب وإنسان ا عليك ل ع ض الإنساني فكن انت عندك هذه العلوم ا ل ع ظ ي م ة ص لا ل م تزن معك بحدا ولا تزن ل بنفسك عن ولا تصلح ن فان اخطاء ترجع وتستغفر ب ر على ا م و الصباح قضاء القدر ينجون إ ن شاء الله إ ن م اجراهم يبقوا بغير حساب ما أ ع ط ي المؤمن ن ع م ة ع ظ م م الصبر عشان كدا في مصر وغيرهم ما صبروش بتوع مصر وغيرهم واليمن واحد فرق الكبير ما يعرفش ح ا ج ة ولا يعرف حتى ا ن ج ل ي ز ي ولا ب ت ا ع م ع ل ي ي ف ت ه يخرج بره يا رئيس أ و ت في مصر وفي اليمن وكل حد سؤال ن ت ماذا أخبرك م تكون مقلدين ومندفعين ف أ ن د ل ت ك م منهم ولا معهم إ ن م ا تكن و ناصحا لهم هذه تربط عن لهم ترفع تجعل الإنسان ل والله س ا الله、وليكم. ما شيخ إليكم هو واجب طالب عن ل السلفي م ح و هذه الامور ب ل د وهي تواجه الان ل أهل الفدع ا من غ ي ه تسلق تبيه المؤمنين. نا. يقصد السعوديه م م ؤ ن ن ي ا ل ة ا سبب السعوديه ونصيحه عامه ن ص ي ح عامة ب س ا ل طريقه و ب ت ا عرب ك و هو بتاعنا ب ا ا ل خ ي كان ع ر ي ايران غفر عرب الله ولا مسلم. الناس كلها كانوا الناس مسلم من、إيران. ا ونسي ر ا ن مع ع ل م ا ء ك ب القران ر مع مع ياكل واشرب ا وامريكا واناسي لغه القران س لا يريد ان ر لغة ق آ ن س يتكلم ه ا مش عادي ب عربي ويرجع هناك عشان ي لتعلم عربي في مصر او غير مصر يبقى كسب هذا انسان كسب ولكن ا ا راح هناك ن شقيقة خسر منه ويأكل ه هو حب المظهر وحب ا ل ج ا وراء ا ي ل م د ن ي ة ويجري ر ا الناس ء ل ن الناس ب ت ي م م الناس ك ن ا قاعد مع, مع الامريكان من من احنا لا ا ن ن ج ل ي ز ي ن احنا فهذا كله و س للنفس ي أخواني ط وإن كذا ونحبه و ن ص ح نفسي بالحرص على نفسك من التفرقه ة ا ا ل ج ل ي ة الجاهليه أنا الجاهلي. لا أدى م ش ن المسلمون جمعنا سبحانه ونصاعوا لا لا لا والأي لا بشكل كلها لو الله وتعالى أرض الله له الجامعة بحالة بطاقات طاقات أراض افتحوا تصمت رأيكم يكسمع عظيمة كذب كذب أسبب أدى بقنين من الجند ر ي و ك ا ن بقوانين بقى الموجودة قمنا تنظيميه اسمع م ي ع تأمسي قاعد ن ا اسمع ط ي ع ة متعملش مخالفة حاجات、مخدر. وفي ا ل خ ق و مسكوني و ل النصيحه يجمعون ت ويقولون ل ا د و م ا ن ه ل ك ن ي حغيره خ لسنا ل كهؤلاء ربنا ميزنا وفضلنا من ا ل ع ق ي د ة والمنهج الصحيح وعرض عرض سليم على ل ا كمان وعرض سليم المسلمين ي ع ر ف وعرض ن د ا البلد الثاني وعند ع ولا ي المنهج و ل البدعه يعرفوا ا من السن ف ض ك ووديك المكان في في أي حيث م ت وتوضع وهكذا والله مستعد. الله <تصفيق> نصيحه لاهل ليبيا كنت نعم ل <تصفيق> الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يقول الله سبحانه و... المسلم أخ المسلم ولا ولا يخذل كل ل ا م س ل م على ا ل م س ل م حرام د م ه و م ا ل ه وعيرته ا تقوى ه ا ه ن ا تقوى ه ا ه ن ا تقوى ه ا ه ن او أ ش ر ا ر الشريف ث مقاس ل رسام بحسب م ر ئ م ن الشر أن ي ح ر أ خ ا ه ا ل م س ل م هذا كله اساس ثم إ ن المسلمين بسرمتها وديه م ط ر ح عمين و ط ا ط ف هم كما س ل ج ا ز ي لله ا تدائع عدو تلاع له سائر, سائر رضاء بالعستهر وغيرها ا كما جاء بالعديد ل ح م أو نصوص هذه لا تتفرقه بينك و م ن غيرك أ خ ر مسلم بمصر وسوريا ولبنان وكل ف ي أوروبا مسلم أ خ و ك لا يظلم ولا يسلم ولا يخذلون و وتشعر ن كما ا ق القائل أدناهم يسعى زمتهم ه م ي و سواهم ا مشاعر بالمسلم على الذي بلاد من في ا تالف ي والتهدون بورمادي وتعرف مكر ا الكفار م ا م ا ع ط و ك وضحك بوجهك لا ت س خ فيهم كالزابون قال تعالى وادوني تكفرون هو هل تحبونهم يقول يحبكوش ربنا اللي、بيقول. ما وكان ل وفتاع ما يوم ل ا يونانيين ع ي ا الكتاب وإذا م ا مقدسكم وكان ت و ا ل ا عندنا جوم يوم حسن البارك ن ن وكان يمن ي ي ح س وتكفيره ا ل وضرب الناس بتقتل و وتاع ب ع ض المكفرين ر ا ح ويكفر ا ر ن احنا حزننا السياح موتوا عليه يقتلوا ليه ما دين ولا عقل وضخم ما جواز عنده اخذ طفر دين م ا ن ي بالاسلام اكثر لان ه م م س ل م ي ن هم وهكذا فاحنا يا اخواني بارك الله في ب ل د مصر وليبيا ويمن وغيرها التي قامت في ه ذ ه الثورات التي لا يحبها الله م ذ م و م ة ليست محموده مهما قالوا عنها ف بحكم الشرع لعلهم يريدون و ان ل ل يحقق أ م ل ه م ي د خ ل ويحققوا ا ا ل ه جاهز يأخذوها و يقلوا طول د ي بلاد على دولتهم لا قدر الله وسوف نكون إ ن شاء الله فيعملوا ب ه ز ا ئ م ب خ ا ي ف ي ن من المسلمين برغم انهم كذا ع ف ويستغربوا كل ش ء و ي ان إيه الناس الملايين دي ر ا ه عند الحجر ده الحجر خ ب ن ك د و ل و ا س ن د ه ص ب ر كده الوسيم الهندي يقوم و ا م ش ي ولم ياتوا اخر ل ك ن دول ب ي ج و ك ل م و ن بسرعه ما هو سرهم ب ت ا ع د ه ذ محيرهم و ن ل م س لديك شعاده يخافون منك ي خ اندرسوا ف و التاريخ لذلك ما يوقف في التاريخ برناميس التاسع ل م ا دخل مصر ودخل م ن ص و ر ة في الحرب ا ل س ل ي ب ي وفكر قال لك لا ينفع معهم ا ل ق و ة لابد من ا س ا ل ب أ خ ر ى وكتبوا التقارير واجب هذه ا ل م ن ا س ب ة فكرت في شيء كنا في مصر الأكل وناكل كلها. فدخل واحد كان زمان المسكين الكهرباء خ و ج ا ت يمنا ا ن ج ل ي ز ي يخش يشوفه عداد لكي يكتب التحصيل يعني استهلكت فدخل ف ج أ ة لا يكبر ن ي وابلغ ا ل ك ن ي س ة ازاي يعود ياكلوا كذا لازم ياكلوا م ن ا ر د ي ن و ب ط ل ي ن وهكذا ومنحرفين كل واحد يقال ب لوحدك فبيخافوا خ ا ي ف ي ن منكم وانتم لا ت خ د ر و ن ذلك لذلك اصدح لابس يا اخواني و ا لا تنعجل عن اخوانك ع ت ص م و و ا ب ابدا جماعة ل ل ولا ولا ولا فرقه عذير فرقه عذير فرقه عذير نعم. فرقه فرقه فرقه والميزان بتعمل فرقه ايبضاع س ر ق ه فرقه فرقه د ن نجم اثنين ي ب فرقه ي فرقه فرقه من فرقه اجدوا و فرقه ك ف ر ا ي ه ما فرقه ولك ي مشكله ة برضو خط أخ معك مع ان ا تقول له معك اخ م من س ة ا لا ن س تصحيح ه يديره على لا لانك نقول تصحيح لا ل ت ص ل ي ح لاخيك ل ل م ا ن أ ه لا ل لا س ن ما تصحيح خ ش ت معهم و لاخيك بالك ز ما ق ل ا لا ش ي ل كلام ولكن ت ص ي ح ة كما قال الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي لا تقطع النصيحه عن مسلم أقبلك واحذر على نفسك منه يغرك لمالك الشيخ ومن خلال الشيخ السابق يفتنك وهكذا و ك حتى ي نظرت كلنا كلنا قاعدين ن في ا واحد وكلام واحد مش يعني حاجة م مملة قوة وانت ليس ت ى الناس يصلون ن ر مرة في الحرم في ص و ر ة ا ل ك ع ب ة و الناس ب تضعها و لكي تشوف الكعبه ة ما اللي بيصلوا بص اجعل احدا منك كل واحد ب ا خ ذ ش و ا ب ووضع يده ووضع يده تحت وهكذا لسه ما وصلوش للتوحيد إيه العمل. العقيده والعمل وكبسته ت أ خ ذ ك الرحله كله ي ر ك ع ر ك و ه و ح ت ى ا ض ر ب الى الاصابه م ر ة م ن ض م و م ة ومره م ب س ط ة وهكذا ك لو لا ا مشوا كدا الناس كلها تجتمع وتاخذ نفسك منصاعه وتفرح الموسيقى يعملوا في مثلا ندخل ان يجب س ب يخش معه فرحان وتفرح ن ت بقى أخيك يكون كله لما م عن ض ا ك ت ب ع ت القلوب انتهت المشكله ك ل شيء سهل عليك فانتوا ان شاء الله شباب ولكم حصان ان شاء الله دلوقتي او بعدين ف ج ا ه ب نصر كبير الاسلام اذا كل واحد منكم خد بالكلام ده هو الاسلام انما الحكام الوزير ده سيرها سيرها ده ايه عاود عاود بالوزير يقول هو نصر انما عشان من عنده تركب الاسلام الحكام قال الكلام الحادي لح لكم العلم ما ببقى حاجة ه ولانه عنده لم له يعلمه وذهب الى اوروبا وأمريكا وراح و أ م ر ي ك ا و ر ذ م ب الى بلاد الملحدين لا يمكن سيئة ا ا ل ل إ م ا ز م يقول لك كلام ا ن انت, لا؟ انت احمد ربنا لربنا الله فنصيحة النفس ي احمد عفاك مبتلا واجه شكرا ا لله ل و إ خ و ا ن ي في ليبيا ومصر وكل البلاد ا ل إ س ل ا م تقوى الله والسمع و ا ل ط ا ع ا لولي ا ل أ م ر ولو كان مخالفا ولو كان لا يعجبك ك كان الكلام نفسك كرامتك ولو تقول الراجل لا تقول دانا ما عندنا هذا ينفعش أنت تخرب نفسك وتقلل من كرامتك وإحترام اخترع تحترم أميرك من الناس إذا احترام、لك. ولا قدر لك و أ ن ت مهان البعيد في بلدك وغير بلدك اتق الله يا هذا الأمور نقول لهم إلا لكم أنت. ما أنت من القادة والسادة شاء الله هذه الجماهير إلى الطريق الطويب صواب الصبر والعلم الناف والعمل الصالح والأخلاق كله مع بعض. العقيدة والمنهج معاملة والعبادة والأخلاق هذا لا التوازن أنتم أنتم تقود حتى نختل ترجع نقول مقبلك كل لهم لكم إلى كله كل هذه أخي أخطأ من مع وإن إن بعض مع بعضه وهكذا فهذه أ م و ر ع ظ ي م ة أ ن ب ه نفسي إ ل ي ه ا و أ ن ص ح لكم اتقوا الله وتخليكم ما الشيمه تدخل حزب ا ل س ي الاعداء س ي وهو له منهج آخر ل ش ر وتخش ن أنت عن نفسك فاجعل نفسك إن تحقق تضحك الشرع إلا فاجعل ا ش ا ل ل ل ه مع م ا س ل م ي ن وتكون إن ش ا ء ا ل ل ه مؤمنين ك م ا ق ل ت وعد معاملوا الأرضين آمنوا منكم معامل الصالحات ل ل منكم ت خ ل ف ع ن ه م في ا ل أ ر ض ا و ع د تشكو كما استخلف ا ل ذ ي ن من قبل م ان ينبينهم ليرتضرهم وليبدلنهم من خوفهم امنا يعبدون ويشركون بشيء اما الشيخ فلان؟, فلان؟, فلان انا ف ب و س م ع م ن ك ك ل ا م سأل ل ا ش ي خ و س أ ل ا ل ش ي خ الاخر و ك ذ ا وممكن عندك شيخ او اثنين من الاشيخ لكي يكون ة وكل هناك تقولي ذ ا مراجعات ا فتح حاجات ليس ن ت تقولنا ش ا ن ك د ه م ا تسمع ش كلامه ولا س ي ب ه لا لانك لا ت ت ع ص ف شيخ ش معين وما زال الله ش ي خليك ا ر ا خ ل ي مع الاشياء كلهم كل واحد شويه وكل واحد له م ي ز ة ربنا يعلمه كل واحد له اسلوب كل واحد له تخصص. نصحتي لكم أيضاً. معلش بكل حاجة بطول عليك شوي. كل شوية ما لازم اخبرك انك تخصص ا التعويد المنهز ت بعد لا تفكر في الفقه و الاخر في المواريث و ا ل ث ا ن ي في ا ل س ي ر ة ع ش ا نجد ن ناس ل ق ي ن ا بالشكلين ا ا ل ث ن ع د ه م ما عندناش حبات قران د ن ا ل ي س ع ن د ن الا إ قليل أ ق ل قليل لا يصح الا منكم اختار السبيل يقول لك لا تاخذ يا أ خ ي فقه و ن ا خ ذ ح ف ض ا ل ق ر آ ن و تفسير القران و ايضا مع ذلك الرجوع ل ل أ ش ي ا ء التفاثير ولكن ا أ ش ومتقلش ي ا ء ل ا م م غريب ت لا ش ك ل م ح ا د ي خ ا ل ه م ن بانه ل س ة تعملش نفسك يقوم ل س و ر أ ش بمساعده ا ل ت ف ا س ي م ة و ي ا ت وتأخذ ل ا ش ي ا ل ر ج لا ل ل يمكن في ص ر ان يكون ت ر لديهم ك ي و ع ن طبعا اثناء و مدين بعدين ر ا ل س ي ه من م ا ب ي ش حاجه ص و ف ي ب ق ى ل ف ي ر س و ف م ر ة و ا ح د ة فرح كتب ب ق ى م ج ت ه ا د ه وعلمه ليس هناك في الاسلام شفاعه قريب صاحب يتب ان ك م م ع الشفاعه ا بسمعانا مخبرك ل محسوبيه م الحسنة فهكذا يقول ردوا عن المشيخ حتى البدعين ردوا عليه كمان ل أ ن كلامنا من ا ل دين ب ا ل ض ر و ر ة معروف ل ج ي ت ه الاحد ي ليه أ ر ا ي ا ت وسبقه ي ما س ب ق حديث بقى عنه اختلال ف ي ع ر ض و ا على غيره وتعرض على غيرك وتكتب ب كلام ل أ ن ك ل ا ز م ب ر ض ن تنبس عن نفسك وتبين مجهودك لنفسك و ت ب ر ح الشيخ قال كذا أما لقاله الشيخ منخص بقى كتب وروح اذهب كتب وشيخ ا تاني ح د ت اخر ن ي وقام ن ع ل ك ت ا ب لا اعمل ل ك ت ا ب و خ ل ي ه واصبر عليه تعال ش و ي ة ت ل ا ق ق ي ن ص حاجات حطه اخطأت ب ت عليه ح لحد ما ك و ن ي نظج و ا ك ت ا ر اشياء اخرى ك واخطات و اشياء ه ت ا ل ح لنظق ولكن ا ح ا ض ر لا يصدق انك ت ا ب ع لا ى ل ش ي تقبل أو ان رحمة عليهم الله لا تقوم بكتابه و د ك الغرور إلى ل درجة ا بنفسك لأن أحد هناك كتاب كتب كويس قوي قوي على ن د م ا فهمت انا في ا ل ث و ر ة محمود الخولي كل ا ل ا ذ ا ل من ا ب ل حاجه من عنده、نعم. يعني ب س د الخانات كلها سدت وقارب、الأشياء. كل الخانات و ومفا... م ف ت غ ر ا ت سدها بعد كده قالوا غرور ف أ م ا ب ا ش ت غ ل ب ا ل ف ت ن ب من المشايخ خبالك يعني ا ل س ب ا ب عاوز انضباط, انضباط آه وصبر واخوه الاخوان الطيبين و م ش ي مع الاحسن منك وقال الاقلي منك استبيد منك وهكذا وقالوا ت أ ر ب ع سمينا ليس لا يفضلك يغترب ربنا نفسك عليه ل ل والأشيخ ي ي ب ا ا سمعنا كما م قال تعالى وقال تعالى ع و س واطعنا اوعى تقول لا اوعى تجيب ا ل م ر أ ة تخرج مع الرجال وتروح المدارس مع الرجال سيفتح باب شر كبير وباب الافكار الالمانيه ل أ ن المدرسين دول أ غ ل ب ه م في بلاد ا ل ت و ف ي أ و ر و ب ا و أ م ر ي ك افكار أ ع ل م ا ن ي ة حتى م د ر ي ن ا ل ت ر ب ي ة والتعليم عندنا بيروحوا دورات في بلاد أ و ر و ب ا في الصيف يدوهم السموم و ل كده يدوروا ج ا ي ز ه ش ا ن يعرف ا ل ع ل م ا ن ي ة كويس ويطبق عندنا هناك فهذه قروء كله عظيمه كلها مكملات أ و متمات توحيد او توابع التوحيد مش منها لا لا التوحيد خلاص مهم مش بقى. هذه كلها, بس... لا. لا. دي كلها... ايه... توابع التوحيد إ ذ ا تكن لك توحيد توابع تحافظ عليها زي والسنة. مثل البرد س ن ة مثلا على السنة شيخ أبو محسن والسنه ه ل ا بالبرد م آه. انت بتقول السنة دي ما, يعني ما عملنا هاس ما بتقول فهذا كله بين لك ا ل إ س ل ا م أ ص و ل وفروع كتم بالاثنين و ت م ا م ب ا ل أ ص و ل أول وهي الاول أ و ل ت خ ذ ه قبل كل عليها شيء تحافظ عليها. رسول الأربعة رسول الستة القواعد الثلاثة ك ش ف ا ل ش ب ه التوحيد ت كتابة ا فتح ا ل م ج ي د كل جهه على طول تراجع كل وقت ل أ ن خلقت من أ ج ل ذلك والمن برضو رجاله، والردود م ن ه س ت و رجاله ر وهكذا ا ل و و د كل حاجه ة بحدود تعوش ك ل في كله في الفقه الردود لا لازم كله ت ب د أ بلأ بما الله به من الله ا ل به ت و ح ي د الخالص و ح ي ي و القلوب أولا والتسلام ة لله بالقلب ا ل و و ج ا ر ح القلب سرعه الجوارح فخليك بهذا وجاهد ن ب ت ك واصبر على ذلك أو الأمر عظيم. مش حي... كل... ثم انت عايش محتاج انك الأعمال عليها السبيل مرضات الله وكل ما ترضى ربنا عنك يجي لك علما وخلقا تعمل إلى ذلك تصل إلى وكل لك وكل الكمال عظيم ثم مستعطى مبقى مدرج ترضى وتتدرج عنك دي وتزيد يجي شيء حتى أ م ا الدنيا الاليفه فكلها إ ن شاء الله إ ذ ا وصلت إ ل ي ه ا خير أه؟ مع ا ل إ ي م ا ن ما وصلت لما تزعلش ماذا فلوش تزعل مصيبتي في ة ر ت ديني آخر كتب يعني. لا اريد ان اجدها على منه ك و حلال ا ل و م نوم الكسى فكل يوم ن اوهاما و ويتوارثون ل ا يأسى لا. بقى الـ الـ الـ الـ الـ نساء يأس والسباب ل ن ل الضالون ت ق ر ياس ا ا والنساء ياسس ل ل من فهل تريد اسم رحل الله وان وقعت استغفر وارجع سريع واصبر نفسك يا اخوانك واصبر نفسك يا امام الذين يدعون ربهم ايه؟ هم الصوفية. مش التبليغ التبليغ. هم لا تقولوا ه جماعة الصفية ا ايه ي على الحديث تخصصاتهم ش ي اههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ولكن لدينا م ع ن ن د ا ا ل أ ز ه ر وغيره ينفهم من الناس ويخدم أ م ن ه علم م ع ر ب و ي أ خ ه من غيره أخبرك؟ ويخدم ص ل م ن ل حاجات دي ن ب ي ن غ ي ه ا و ا ل س ي ر خ د م ي ن ي ه ا و ل ك ن ب ا ل ه م ويعرفون من غيره اهلا ل ع و ا م ع و م وسهلا م م ظهر ربنا واحد واحد في مصر نصراني ا عاديم فدخل في مكان واحد ومسلم ا ح د في مصر في الاعمال والتعب فالمسلم يقول يا ه جي يقوم ق ل يا رب يا موجود في كل ا ل و ج و د المسلم قال قلت ل يا اخي ا ح ربنا في السماء ا ق ا ل كيف تقول و ذلك والنصارى الا هو على حق م وفي ج و د كل وجود ايه يناسب النصارى ولو م ي ن خ ا أقوان لم ن ص ا ر ى و ل ي ق ص د و ش من جهلهم و ط ي س ه م لا ي تجد شيء ي حاجه لا يوجد حاجه عليها ا ل ي ة الرقية ف ل ذ ي يكون ربنا حطه في, في هذا المكان ونحافظ ك ك ر م م ه بهذا ا ا ل ن عليه ان شاء الله و أ ن ا أ و ل واحد مقصر فيك واثر ربي العفو والعب بها و أ ن ي ع ط ي ن ا من فضله وثبتنا س ب ن ا و بالقلب الثابت ماذاكم الله خ ي ر القرن و م ك الثابت ب عشان ممشي عشان نعم ممشي إيه س العسل ل فضل السرع ح ر سورة م ي السلفي نحو البلاد تتعرض من وغيره ف ولكن واجب ا يقول لك ان هناك ل اجمل ا من اجل المسلمين ش ي ق و ل س ن ان هناك اجمل ل ه و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على ر س و ل الله و ع ن ان ه و أ ص ح ا ب ه و من ا ت ب ع ه ده أ م س ل م ي ن ق د من الله عز وجل على هذه البلاد ب د ع و ة ا ل إ م ا م محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والتي كانت سببا في تطهير بلاد والبدع بعدها الحجاز ونجد من الشرك والوثنية والبدع التي حلت فيها في أواخر الدولة العثمانية فيها أواخر وما كان ونجد من في فقام هذا ا ل إ م ا م رحمه ا ل ل تعالى ه بما أ و ج ب ه الله عز وجل على العالم من بيان الحق ومن قمع الباطل فسخر الله عز وجل الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى كي ينصر دعوته إلى التوحيد وإزالة الشرك إلى محمد رحمه سعود دعوته بن ينصر كي ب ا ل ق و ة وبالسيف حتى قامت هذه ا ل د و ل ة المباركه ة ان شاء ل ل الدولة ا ل س على و د ي ة ع المنهاج النبوي السلفي فصارت بحق د و ل ة سلفيه ة ن ح س ب ا منهاج النبوة ولما قامت هذه الدولة وطهرت البلاد من الشرك كذلك هذه على والوثنية من وطهرت وصارت بلاد التوحيد و ا ل س ن ة بلا شك أ ق ل ق هذا و أ ت ع ب أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء والنزعات ا ا ل م خ ا ل ف ة ل ل س ن ة وصاروا على خطر عظيم يخافون على أ ه و ا ئ ه م وشبهاتهم ومنهجهم تزول الدولة بإقامة أن هذه الباطلة الحزبية البدعية أن تزول بإقامة هذه الدولة فشنعوا عليها كل تشنيع و أ ج ل ب و ا عليها بخيلهم ي ورجلهم يريدون إ ز ا ل ت ه ا إ ن استطاعوا ولكن الله عز وجل حفظها بعلمائها الربانيين و ب أ م ر ا ئ ه ا وحكامها العاملين بالكتاب والسنة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله احفظ صلى عليه وسلم تحفظ لا تجده تجاهك فلما حفظوا الدين و أ ق ا م و ه حفظهم الله و أ ق ا م دولتهم في ا ل أ ر ض ولذلك كان حب هذه الدوله ة من الإسلام ليس من باب الحرص على الملك في الدنيا ولكن باب الحرص ليس على في ب ح ا من باب إ ق الدين م ة ا ل أ ن ه ا هي ا ل د و ل ة ا ل و ح ي د ة ا ل آ ن على مستوى الدول التي تقيم هذا الدين حقا وصدقا في على مستوى ا ل ح ك و م ة وعلى مستوى ا ل أ ف ر ا د وبلا شك هذا لا يعني أ ن ه ا بلغت م ر ت ب ة ا ل ع ص م ة ففيه تقصير وفيه نعم ف يعني البعض من الذين أ ش ر ب ت قلوبهم سموم الحزبيه يعني يتصيدون ع يعني ن ي ي أ ي ز ل ة أو أي خطأ ل أ م ر ا ء و ح ك م هذه البلاد أ و لعلمائها كي يطعنوا عليهم بهذا هذه طريقة أهل الأهواء طريقة الحزبيين الذين يبغضون ا ل س ن ة والمنهج السلفي ولم اقامت هذه ا ل د و ل ة ا ل س ن ة والمنهج السلفي أ ب غ ض و ه ا من هذا الباب آه. و... ولم, ولم... ولم آه يوافقهم طريقه ت ا هم أ ر ا د و ه ا ح ز ب ي ة لا يريدونها سلفي ة يريدونها ح ز ب ي ة تقيم ا ل أ ح ز ا ب تقيم ا ل أ ح ز ا ب ولذلك لما جاء حسن ا ل ب ن ا ل إ خ ومؤسس ا ن ا ل إ خ و ا ن إ ل ى الملك عبد العزيز بن ف ي ص ل رحمه الله تعالى ها فقال له أ و س أ ل ه أ ن يفتح فرع او مكتبان لحزب ا ل إ خ و ا ن المسلمين في داخل هذه البلاد ف أ ج ا ب ه الملك رحمه الله بقوله نحن كلنا إ خ و ا ن وكلنا مسلمون و ل ا نحتاج الى الحزب ك م هذا فلما لم يتمكنوا أ ن يدخلوا دخولا صريحا ك من ا قال م باب ا ل أ م ا م ي ارسلوا صراياهم ا ل خ ب ي ث ة من الباب الخلفي كي يحتالوا ع ن ي ي على هذه ا ل د و ل ة و ك ي أ خ ذ و ا خيراتها وكي يقيموا حزبيتهم بالطرق البلد السرية الخفية في دخل هذه البلد فأرسلوا محمد قد ها؟ الذي دخل قد في محمد هذه قال عنه سيد قطب لما سئل عنه لم ا تركتم محمدا يعني في ا ل س ع و د ي ة قال اتركوا محمدا ف إ ن له م ه م ة أ خ ر ى وهي م ه م ة ت ر ب ي ة شباب هذه ا ل د و ل ة على ا ل ح ز ب ي ة وعلى بغض الابتلاء ابتلاء العلماء وإسقاط العلماء وللأسف وهذا العز وللأسف وجل من من, الابتلاء من ابتلاء تمكن محمد قد من ان يربي م ج م و ع ة من شباب هذه البلاد على هذا المنهج الباطل منهج الإخوان المسلمين الإخوان فربى ص ف ر الحوالي وسلمان ا ل ع و د ة وعاد ئ القرني ونصر ومن على شاكلتهم ممن تربوا على يديه وعلى يدي غيره من رموز الإخوان المسلمين مناع من القطان وغيره ها؟ وتمكنوا يبثوا هؤلاء في داخل هذه البلاد الطيبة نحو وغيره سمومهم أن عن طريق في حتى هذه يعني يحقق ما أ ر ا د و ا من تمكين حزبهم على حساب د و ل ة التوحيد و ا ل س ن ة وهم ا ل آ ن يسعون سعيا حثيثا ل إ ت م ا م خططهم ا ل خ ب ي ث ة التي ب د أ و ه ا من سنوات طويله ة ولكن ل ل ا وكلما يعني خرج منهم قرن قطع الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال كلما خرج قرن منهم قطع حتى يخرج اخرهم في ع ر ا د الدجال آه والإخوان المسلمون خوارج وفيهم ولو خوارج أيوب بلا ما البلاء قلنا بالمعنى الذي أراده من يعني أنهم هم فيه شك رحمه حيث عليهم الله تعالى لصدق عليهم حيث ان ا لصدق ل فالاخوان ر ي ب كتابه ي في قد اخرج ق د بسند ر س عن صحيح ل م مطيع كلهم ابن ابي مطيع انه قال كان ايوب يرى اهل الاهواء ر ج واجتمعوا يقول السيف اهواؤهم و اختلفت على ل ا خ ف المسلمون جمعوا تحت ر ا ي ة حزبين جل إن, إن, لم كله إن, ان لم نقل كل اهل الاهواء تحت حزب. فكلهم خوارج بهذا المعنى وكلهم اتفقوا على السيف الخروج خ ا ص ة في الثورات والمظاهرات التي كانت مؤخرا في بلاد الاسلام فاغلبهم ت... ك ل ه م تربيه حزب الاخوان المسلمين فضل فنقول فيكم الله الموقف الذي نعم ينبغي ان يسلكه اخواننا بارك باختصار يسلكه أ ن يدافعوا عن هذه ا ل د و ل ة من باب الدفاع عن ا ل إ س ل ا م وان الكتاب س ة وأن ي ر د ا ل ش ب ه ا ت التي ت ص ا ر حولها عن طريق الرجوع إلى العلماء ألفت الباب يعني على ما منها كتاب الشيخ محمد مازمول على ما في بيان فضل أمر أزيد دولة السعودية وهناك هذا ما منها كتاب ما بيان عدة يعني محمد أمر كتب أذكر أذكر أزيد في في وأنا كتب أخرى لا الآن ولكن أ أخرى ن ا كتب ا الآن تحضرني ل الشاهد انه ينبغي أ ن ندافع عن هذه ا ل د و ل ة ليس من باب الدفاع عن فلان أ و علان أو ليس من باب الدفاع عن ملك لا ي س من ب ب الدفاع ع نحن ندافع عن هذه الدوله ة أ ن ا أقامة الإسلام وما زالت شاء الله ونصد الخلل ومن كان عنده القدرة المناصحة ولاد الأمر بالطريقة الشرعية هذا هو الواجب تقيمه ومن مع على إن ونصد هو عنده لأن القصور الذي قد يحدث أ ح ي ا ن ا يكون بسبب عدم التواصل ما بين العلماء、والأمراء. والاخوان أ م ر ء و ا ل إ المسلمون هم أ ر ب ا ب هذا الامر أ م ر يسعون س حثيثا إلى الفصل إلى ا ا بين ل أ م ا والعلماء حتى يتمكنوا من بث دون أن يجدوا أي معارض بكل الطرق والحيل إلى إسقاط العلماء طوال السنوات الماضية وما زالوا هذا الله ء سمومهم دون ويسعون يسعون وإلى وجل بكل إلى عز من حتى أي في أن بث ي ع ن يحبطوا ي كيدهم ا ويجعل كيدهم ا في نحورهم فهذا تفضل به والله الذي إخواني مستعان لا يا、إخواني. لا تنظروا إلى الدعايات لي شيخ أنصح أسمح اسأل أهل العلم في مصر. السلفيين لأن وجدت وقبلت بلاهج وقبلت بيطاب العلم مصر ما أمرك منهم ضد كلها ناسك الحق حقيقة زي والإخوان الموجود والساكين ودقم و الرئيس هناك السيسي والـ والـ والـ مع الحزب, الحزب لا، نعالج الأمر بسرعا ا ل كحزب حزب ضد بسرع مع سمع ع ط فضغط غير معصية شديد هم مع النوم ف عليهم هذه ا ل أ ف ك ا ر ا ل م س م و م ة وفهموا هنا مثل فهم العوام حتى ت ح ذ ر كذابين ل الناس ك و م ت أ م ر ي ن و أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م كيف تسمع منهم ك ل ا م وتثق بهم ف أ ي موضوع تجد تحقق منه من اخواننا ا ل ن ا ئ ق و غ ن ا نديك أ س م ا ء نسأل الشيخ ل ل ه ا عشان ت س أ ل و ه م في أ ي أ ش ي ا ء جيدين و ت ك ل م كلامك على اساس كلام استريم ا ل ت ح ي د ع ا ي ا ت ا ل ك ذ ي ب ة وعندم ه ط ر ق في الام إ ع ل غ ر ي ب ة و كلهم كلام واحد حتى لو كان و ا م خ ط ئ ي ن كانوا مزنبين إ ن كانوا, كانوا مع نوم شين ع كله كلام واحد لا يغيرون كلامهم عن طعم ا ة يا ل ك ب ر ا ا ء ل رؤساء ش ب ت هذا من إ خ و ا ن د م ا ن ل ا ز ا ل ع ن د ه م حتى لو كان شكلهم يقولوا رموخانه ل ربى المخروج ل ربى ع ل و ي ة خروج وقرروا د لحد م ما طرس خرجوش ما ت ل و ه م هم ب زحاب ب و ه هم عادين هناك فهذا م من عادين شائل الناس ا ا كله ص ا ل م م ص خ ب ل ك عمي بذلك ص وأبصارهم ا فاسأل العفوة العفوة لا أبدا وهم وظالمون ئ ر رب نقر ه أنهم وهم م أسمعشك معتدون ونحن ونحن شفناهم ونراهم كل يوم ا ل ت ا ن ي ن ش و ف أ ش ي ا ء والبلد الأخوان المسلمين جميعا المسلمين بلد ليست بلد بس بلد بس فكيف تحرق كيف تنسف كيف تقتل انت ف ي ن مش ت ارجع مع ق ب الكبار ب ت ه ج ن ه م وتقتل المسلمين انت راجل ب ع و د حكم ا ل إ س ل ا م خوارج هذا كله لا يسمع و ش كلامهم أ ب د ا استغني ل ل ي فضائية ا عنه انا لا اتفرق بفضائيته ولا نسمع كلامهم وعندنا كلام الدين و ن ك ل م مع بعضنا و ن ج د ا ل كلام بتاع موزون بالشرع والواقع يصدق الواقع الواقع يصدق هذا الكلام الذي هو من س ن ة الله وقواعد الشرع ا ل س ل ي م ة فعليكم بهذا ج ز ا كسال المسلمين ن م ي ش خ ع ش ا نحن هناك انتم تعلقون ان العصر مارك الله الشيخ شاء الله فضل فضل فيكم طوي طوي كم الساعه كم الساعه ة كم الساعه كم الساعه ل كم الساعه كم الساعه ل ه كم الساعه م كم الساعه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن التبعه ده اما ت ب ع ه ده أ بعد ف أ ن ص ح نفسي و إ خ و ا ن ي في ليبيا وفي غيرها بتقوى الله عز وجل أ و ل ا وبلزوم غرز العلماء وبترك أ س ب ا ب الخلاف والتناحر مزاك الله خيش يبارك والبعد عن أسباب الفتن خيش عن ولزوم منهج السلف في كل شؤونهم و أ ح و ا ل ه م وقد زورنا ليبيا أ ك ث ر من مره ل ص ح ب ة شيخنا حسن ح ف ظ الله وكانت ا ل ز ي ا ر ة ا ل أ خ ي ر ة منذ أ ش ه ر حيث اقمنا هناك ع د ة دورات أقمنا يقرأ ما من خمسة دورات ع ل م ي ة في الصفره ا ل أ خ ي ر ة ه ذ ه في ع د ة أ م ا ك ن من ليبيا في الغرب في زلطن مدينة المدينة الأولى التي أقمنا فيها الدورة الأولى دورة الإمام مالك الدورة دورة زلطكارتين التي فيها الأولى الأولى الأولى هناك ثم في رجبان الجبل ثم في قصر بن غشير ثم في الجنوب في سبهه ثم في البيضاء في الشرق وخلال هذه الدورات لمسنا و ر أ ي ن ا خيرا كثيرا من ع ا م ة أ ه ل البلد من ا ل إ ق ب ا ل على المنهج السلفي حتى حفظ فريح قلت تعالى قلت نقول للشيخين الربيع الشيخين العلامة الربيع حفظ الله تعالى قلت له يعني كدنا أن نقول إن الشعب الليبي سلفيا إن شاء الله هذا بهذا كدنا كاد شاء الشيخ يعني يكون أن إن أن إن ولكن ا ل أ م ر يحتاج إ ل ى إ ص ل ا ح مستمر بتوجيهات وتوصيات العلماء حتى يستمر هذا الخير والبعد عن أ س ب ا ب الفتن والتناحر والاختلاف ف إ ن لزم ط ل ب ة العلم في ليبيا غرز العلماء غرز ولزموا في دعوتهم توصياتهم ونصائحهم واجتمعوا على قلب رجل واحد ي ان ي إن شاء الله تكون ليبيا يعني افضل وافضل وتقام دوله الاسلام إ س ل م وتقام دولة ا ل إ هناك فان إ الله عز وجل من عليكم بأن تهرتم التي عجت سنوات وسنوات عجت ب هذه ا البلاد فما حدث في ليبيا لم حدث يحدث في م ن زمن الإمام محمد ا ل د ع ب و ا ب م نعمه هدم القبور والأضرحة التي ي ب أصحابه د ن دون ا ل ل هذه ن ع م ع ظ ي م ة ولكن المنافقين و أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء لا يحبون هذا ا ولا هذا يحبون ل يعني يفرحون بزوال الشرك و ب إ ق ا م ة التوحيد لذلك يشوهون هذه ا ل ص و ر ة ويسعون إ ل ى بث الفتن والشبهات في وسط الشباب كي يزعزعوا اجتماعهم على الكتاب والسنة يتمكنوا من شق صفوفهم فالكفار اليهود والروافض وكي يكيدون صفوفهم من ومن خلفهم شق المسلمين يكيدون لليبيا كما نعلم هذا ويعلمه العلماء والعقلاء انهم لن يرضوا ب ا ق ا م ة دوله ة سلفية والسنة على الكتاب والسنة ولذلك م من يخشون الشباب هؤلاء ل ا سلفيه ي ويخشون ن من و د ع ت م من لزم ولكن وجل وينصر الله الحق ينصر دينه عز باش ب ا ل أ س ب ا ب التي بينا شيئا منها ولذلك الواجب على إ خ و ا ن ن ا أ ن يبتعدوا عن أ س ب ا ب ا ل ف ر ق ة والاختلاف التي تمكن الشيطان من تفريق صفهم وتجعلهم ش ا ز ر ا مظرة وتفرح الكفار فيهم وتفرح المنافقين أهل الهواء فالنبي صلى الله عليه فالنبي صلى وسلم ق ا ل كما في حديث عمر الذي خطب به في ا ل ج ا ب ي ة قال من أ ر ا د ب ح ب و ح ة ا ل ج ن ة فليلزم ا ل ج م ا ع ة فالاجتماع في الدين ن من أصول الدين الاجتماع على الحق فهذا لننصح بإخواننا ولذلك الخوارج الذين هذا فهذا ولذلك الاجتماع الحق الخوارج أصل أصول على و ي ب ث الفتن هناك ويريدون يعني زعزعه أ م ن هذه البلاد لا تكمن خطورتهم فقط في م س أ ل ة القتل والاختيالات ومشكلت خطورتهم الحقيقية أن يتمكنوا من زعزعت العقيدة في قلوب وفي إنما ذلك الحقيقية العقيدة أهل ليبيا أن الإسلام تشويه في زعزعة صورة وتبغيض هذا الدين إ ل ى ا ل ع ا م ة و أ ن يتمكنوا من إ ث ا ر ة ا ل ب ل ب ل ة فلذلك الواجب على إ خ و ا ن ن ا هناك أن ي ان, وأن أن على وأن يجتمعوا ث ب ت و وأن ي عليه وأن يظهروا لأعوام الأهواء و أهل المسلمين هناك الذين لا دراية لهم بطرق أهل الأهواء حقيقة هذا المنهج وهذا الدين دراية حقيقة لهم هذا هذا بطرق لا حتى ت ي ج م ع و اذكر على ه ا الحق ا ويعني ذ وكنا شيخنا مع في دورة لما ن ان هذه الاخيرة اخر في في ي احنا و ل م انصرفنا جاء احد الشياب الى اخواننا الذين نظموا ا ل د و ر ة وقال له ل م اليوم يعني ع م ان الدورة انتهت قال ل تعود زلط مظلمة مرة اخرى لأنه مجالس علم ولا دورات علمية كانت عندهم ما تقام دورات فقال ع يعني العامي ر ف و ا هذا الشايب ا ح ل و ة ا ع العلم ل ومجالس م وفرح ب هذه ا فقال ه ا ل ك ل م ة فالناس ط ر ة ف هناك م ق ب ل ة ب ا ل ف ط ر ة على إ ي ش على هذا الدين على هذا المنهج السلفي ونعلم أ ن ه م يحبون السلفيين فعلى السلفيين السلفي يستفيدوا يحافظوا النعمة العظيمة وأن يحافظوا عليها وأن لا إخواننا وأن وأن يتركوا أن من هذه أمر الناس لا ونحن ل الخوارج ل ا و ي ع ب بهم、ها. و يعني ن ر أ ي ن ا عزه ة السلفين ن السلفيين ك ف ا ن هناك ع ي ن ح س ب هناك م إ ش ء الله لهم عزة ولهم م عزة ت ي في ن الآن أماكن عدة ولهم قبول كبير وقدر عند كثير من المسؤولين في الوزارات وغيرها كما مواقف لهم رأينا هذا في عدة مواقف. والله عز وجل جعل الغلبة والنصرة في عدة عز جعل وجل في أغلب المساجد في اغلب ل م س ا ج د في أ المساجد هناك ا ل آ ن في أ ي د ي السلفيين وتمكين ح ت ت السلفيين وكذلك المراكز ا ل ت ا ب ع ة لوزاره ة الأوقاف مكاتب الأوقاف الكثير م ن الاوقاف ا ح م د لله في ل ل التي زهبنا إليها المدن ب ا زهبنا د ي ي في ع ن دورة المطرد و زرت ا ل مكتب أ هناك وجدنا من ما شاء الله منهم خيرا انهم أ غ ل ب ه م على المنهج السلفي وفي ظ ل يعني كانت ا ل د و ر ة تحت إ ش ر ا ف مكتب الاوقاف أ و ق ف يعني ج ت مكتب ن ا ا دعوة و رسمية ل أ فهذا للسلفين في يحافظوا جعله الله هناك هذه عليه الله دوامها الذي يأخذوا التمكين الدوائر يشكروا النعمة بأسباب وجل على ينبغي زي أن وأن وأن عز حتى تزول لا هذا يحتاج إ ل ى عالم رباني ها؟ يجمع هؤلاء لو, لو, آه آه لو خرج من أ ه ل ليبيا عالم ك ا ل إ م ا م م ح م و ن عبدالله رحمه الله تعالى قلب رجل ولصارت دولة سلفية إن شاء الله واحد شاء إن ونحن لا نسعى إ ل ى دنيا ولا إ ل ى إ ق ا م ة ملك ولكن إ ق ا م ة ا ل د و ل ة واجب بلا شك شرعي لكن يكون ب ا ل أ س ب ا ب ا ل ص ح ي ح ة ليس ب ط ر ي ق ة الخوارج و ا ل أ ح ز ا ب ولذلك أنا يعني أذكر إخواني كذلك أن يبتعدوا عن مسالك الإخوان يريدوا يجروا والانتخابات كذلك مسالك المسلمين التي أن يجروا الشباب السلفي إليها من مسألة الديمقراطية أذكر أنا أن أن عن من ها؟, والانتخابات ها؟ ويخدعون الشباب أ ن هذه صارت ض ر و ر ة و أ ن ن ا إ ن لم نفعل هذا وقعت ا ل ه ا ل د و ل ة في أ ي د ي العلمانيين هم الاخوان علمانيون هم عنهم طرائقهم بها هذه العلمانيين المسلمون رؤوس يريدون يفرقوا الإخوان فابتعدوا وعن يفسدوا الفاسدة التي يريدون ان يفسدوا دي بها دينكم وان يفرقوا جمعكم ابتعدوا دينكم الطرق أن وأن كل وعليكم أ ن تحذروا الناس منها والحمد لله وهذه أ ي ض ا من, من النعم ا ل ع ظ ي م ة على أ ه ل ليبيا ك م ان ر أ ي ا الناس هناك أن عامه المسلمين يكرهون هذه الطرق ب ا ل ف ط ر ة لا يحبون لا د ي م ق ر ا ط ي ة ولا حزبيه ة ويعني نحن تكلمنا ن من الإخوان المسلمين ومن طرائقهم ومن ومن وجدنا منهم من ا التحذير طرائقهم التحذير الديمقراطية أهلها فما من العوام ك في يعترض أحد هذا على بل كما في احدى الدورات لما تكلمت عن يوسف القرضاوي وبينت انحرافه وضلاله الكبير ها بلغني من احد يقنن ان هناك بعض ا ل ع ا م ة ممن كانوا يعني يتعاطفون مع القرضاوي ع ن ي يقوله كلاما لا, يعني لا يتفوه ع ن ي ي لا به من شمر اهل العلم في موالاه النصارى, النصارى وفي تعظيم النصارى يقول في تعزيت الفاتيكان الذي مات أه أه نسأل الله أن يرحمه يسيبه خيرا على ما قدم للإنسانية أي خير قدمه هذا الطغوط الطغوط النصارى للإنسانية ويسأل قدم قدمه وأن التغوط نسأل الله على النصارى الله الرحمة مات بابا هذا ما هذا أن فكلام عجيب. فالعوام لما يسمعوا هذا الكلام و يعرفون ان هؤلاء على باطل يعني يستجيبون ع ن ي ي للحق ان شاء الله عليكم ان تبينوا لهم خ ط و ر ة هؤلاء وانهم دعاه دنيا ودعاه ح ز ب ي ة وليسوا دعاه اسلام هم لا يريدون الاسلام بل هم اغلب رؤوسهم ك من ا هو معلوم من ارباب الماسونيه ة الماسونية يخدمون خطط و ا ل ص ي ي العالمية و لقوان المسلمون ن ة فاصلا ي ك ف شرهم و أ ن لا يمكن هؤلاء منكم ن س أ ل الله عز وجل أ ن يديم عليكم ن ع م ة الاجتماع على المنهج السلفي وذا إلا بالاجتماع لن يكون الذين وطلبة هم وأسأل يرزقكم على الأرض、الليبي. أ س أ ل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم ونشكر شيخنا فضيله الشيخ محمد بن عبد الراب العقيل على ما سمح لنا بها من هذه ا ل ك ل م ة الطيبه ة ومن ذ ا الخاطئ <تصفيق> س ي ولكنني ت خ ا ي ف ب ع ل اشعر و ن د معايا والله ف ح ت زيك بالقوه ل ه والممتع بهذه الهدايا ا ل ر ب ا ن ي ة لكم ولتروابكم والمسلمين عزاكم الله شرفنا بكم خير شكرا فقال <تصفيق> ل ع ب شيبه ولا شيبه ولا لسه